قَالَتْ إِنْ دَخَلَ الْمَلَأُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِعَرْشِهَا قَرِنَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يا إِنْ دَخَلَ الْمَلَأُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِعَرْشِهَا قَرِنَ